يا من اذا قلت يا مولاي يلباني يا واحدا في ملكه ليس له ثاني تسترني أنساك أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني فكيف أنساك فكيف أنساك يا من لست تنساني إلهي يا متعالي ارحم حالي يا إلهي يا متجلي ارحم ذلي يا إلهي غير كمالي فنع عبدك رب وكل يرج رضاك يوم القيامة بالاستقامة كرمك أرجو السلامة أرجو الكرامة كرمك اخشى الندامه يوم القيامة كرمك ارحمني يا الله ما أسعدني إن أكرمني جل علاه إن ناجاني إن سلمني برحمة إن أدخلني إلى الجنان كرم الله أكرمني يا الله إلهي يا متع. ارحم حالي إلهي أمتجلي ارحم ذلي يا إلهي غير كمالي فانا عبدك ربي وكل ارجو